وين ركب في دابته فتحمله عليه او ترفع له عليها متاعه فقط فنجل حين رجل في دابته او بعير مثلا تحمله عليها اذا كان لا يستطيع ان يركب تحمله انت جراء هذا الرحل هذا سفر او تحمل له عليها متاعه متاعه ما يتمتع به في السفر لطعامه وشربه وما الى ذلك تحمل على البعين وفربطه هذا صدق و... والكلمة الطيبة صدق الله مرحب الكلمة الطيبة صدق أي كلمة طيبة سواء طيبة في حق الله كالتسبيح والتكبير والتهليم أو في حق الناس كاسم الخلق صدقه صدقه في الحديث الاول الذي قبله كل ثانيه صادقه الى اخرها الكلمه الكلمه الطيبه صدقه وبكل خطوه تخطوها الى الصلاه صدقه كل خطوه تخطوها الى الصلاه صدقه دعوه بعوجه الدار انقذ بك الدار ومن يحصل من يحصل خطوات نعم الله وان هلو احوات احيطت لكن لا تسوء نعم ويزيل فت وتميط الاذى عن الطريق سف تميط تزيل الاذى ما يؤذي الماره من حجر او زجاج او قاروره اي شيء يؤذي المار الى امط امط عن طريق انه صدقه رواه البخاري ومسلم هذا شرح الحديث ان هو ايج الحديث كانه وتعديده منها وجوب صدقه على كل انسان كل يوم تطلع فيه الشمس عن كل عضو من اعضائه واضح غير واضح لانه قوله الاسلام قوله عليه صدقه عليه وعلى من حول ولهذه ذلك ان كل انسان يصبح سليما يجب علي ان يسبر الله عز وجل سليما في كفه في ذراعه في عرجه في ساقه في فخذه في كل عضو من اعضائه عليه نعمه من الله عز وجل فليشكرها فإن قال قائل قد يكون في احصاء ذلك سروبه فجواب ان صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه يجزئ من ذلك يعني عنه بدلا عنه يجزئ من ذلك من هنا بدنيه بما نبل ذلك ركعتان يرفعهما من الضحى يمان اذا ركعت ركعتين من الضحى صارت ثوابا صار ذاقا نفلا وتطوع ويؤخذ من هذا حديث اعلى من الروايات التي ذكرتها انه ينظر للانسان ان مجاونه على ركعتي الضحى واشير ذلك حديث أنها تأتي بدأ عن هذه الصدقات عن ثلاثمائة وستين صدقات وهذا القول هو الراجل أنه يسن أو أنه تسن المداونة على ركعته الضوحة ووقتها من ارتفاع الشمس في رمش في رأي العين إلى قبيل الزوال يعني بعد طروع الشمس بنحن ذو الساعة إلى قبل الزوال بعشر أو خمس دقائق وآخر الوقت أطول أقلها ركعتان وأكثرها لا حتى لا صلي ما شئ لو تفقى تصلي إلى قبيل الدوال فأنت على خير ومن فائد هذا الحديث أن الشمس هي التي تدور على الأرض فياتي لدي النهار بدلا الليل يقول تاطر فيه الشمس وهذا واضح ان الحركه حركه الشمس ويدل لي هذا قول الله تبارك وتعالى وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كفيه ذات الجميل اذا غربت تقرنت الشمس كم يذل اربع افاق يضافا الى الشمس وقال شعاله عن سليمان اني احببت حب الخير عند ربي حتى توارت الشمس في حجاب ايد الارض وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب قال الله ورسوله عالم فأضاف الذهاب إليها أي إلى الشمس أفبعد هذا يمكن أن نقول إن الأرض هي التي تدور ويكون في دورانها اختلاف العلم والنهار لن يمكن إلا إذا تبعي عندنا ثبوتا قطعيا نستطيع به ان نصرف ظاهر النصوص الى معنى يطابق الواقع اذا ثبت في القران لا يخالف الواقع بس انا يا جماعه لا تذهبون تقولون فلان ينكر كذا او يفسر كذا انا اقول اذا ثبت في الجليل قط الشس ان باختلاف الليل والنهار من دوران الارض فنحن نقول القران لا يخالف الواقع ولكن كيف نتصرف مع هذه الافعال التي يظهرها ان الشمس التي تدور نتصرف فنقول تطلع في راي العين في راي العين لانك انت واقف مثلا في السطح او في البر ترى الشمس تطلع ترتفع في راي العين ماذا نقول هذا إذا ثبث قطعا ثبوتا حسيا أن اختلاف الليل والنهار يكون في دوران الأرض وهذا إلى الآن لم نصد إليه فيجب إبطاء النخ على ما هو علي فإذا قال قائل كيف يتصور من الإنسان أن الكبير يدع على الصغير لأنك لما سبت الأرض إلى الشمس لا ليس ليس بشيء خليل جدا احنا نقول اللهم صل على محمد من الذي اداره الكبير على الصغير من الله الله وهو على كل شيء قدير ولا مانع فهذا ما نعتقده حول هذه المساله وما عدا لو قال قائلا هل هل الدلاله قطعيه فالجواب لا نه قطعي ونيه ونحن علينا ان نعمل بالدليل الظني الذي هو ظاهر النص حتى يعارض بدليل قطعي ولا يجوز ان نقول ان دراسه الايه والحديث على دوران الشمس على الارض قطعيه لا يجوز ان نقول هذا يعني ربما ياتي الوقت الذي نقطع بان اختلاف الليل والنهار بدوران بيس دوران الارض وحينئذ نقول في الحال لان تعارض هذين القطعيين الحال إذ تعارضهما يقتضي انتفاء احدهما وما بهم وما دوننا بوط انهما قطعيان هل يمكن ان نتانى انتفيا واضح واذا تقرن بالدليل القاطع ان الارض هي هي التي تدور فقد يستدل لذلك مستدل بقوله تعالى والقى في الارض رواسي ان تميد بكم تميد عن طرق قالوا انتفاء الاقتراض يدل على وجود اصل الحركه جاء ان قوله تعالى لا تدركه الابصار يدل على ثبوت رؤيه الله حيث انك الاخص واخي الاخص يدل على ثبوت العقل ولكن الى الان ولم نصل الى القطع لان اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الارض لا بدوران لا بدوران يختار هذا الحبيب فطويله في العدل بين الاثنين وقد حسب الله عز وجل على الصلح فقال وان امراه الخاطر من بعلها نفوزا او اعراضا فلا جناح علينا ان نصلح بينهما صلحا ان نصلح بينهما صلحا والصلح خير واحضره لنفس الشركه الصلح العدل بين خصمين في الحكم واجب طيب ومن فاجئ هذا الحديث الحث على معاونة رجل اخاه لان معاونته اياه صدقه سواء في المثال الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أو في غيره المثال الذي ذكره هو أن يعينه في ذاكته فيحمله عليها أو يفع له عليه المتاعة ولكن هناك أمثال كثيرة لو وجدت إنسانا على الخط وطلب منك أن تحمله إلى البلد وحملتها هل يدخل في هذا أو لا يدخلت ان يدخل من باب اول ولكن هل يجب عليك ان ان تحمله اوليس ان كان في مهلكه وامنت منه وجب عليك ان تحمله و طوبا لانقاذ منهلكه والمهلكه اما يقله الناس في انها أو لأن فيها قطاع طريق ربما يقون على هذا غتب على كل حال إذا خبت عليه وأمنت منه وجب عليك أن تحمله فإن قلت إذا حملت وأخاف من, من تورق مع المسؤولين عن الطرق قلنا من اتقى الله جعل له مخرجا طيب فاي لم تأمن من هذا الرجل فلا يلزمك ان تحمله ليس ان تخاف من ان يغشك او يح او يحول مسيرك الى اتجاه اخر بالقوه فلازمك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا, ولا ضرر ولي قال بعض يا شيخ ماذا لتحكمون الحياة من النبي على أن نرات حية في العين نعم وقال الله وترى الشمس نعم وقال الله وترى الشمس نعم إذا طرع إذا طرع على اذا كان ماء السماء اذا طلع ترى هيدا طلع لم لم يقوم وثرى الشمس اذا طلعت عليها لاننا اذا جهنا الارض للجور فنحن لن يطلعنا على الشمس من الشمس البعيده نحن الذين قربنا منها فرشفناها علي. على كل حال انا هذا ما اعتقده في هذه المساله لا اقول ان دل هذا القران على هذا قطعيه بل ظنية ولكن الظن مقدم حتى يرجى أمر قطعي وإذا ورد عن قطعي أمكن أن نعوه الآيات نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> ألن يقرر أهله أهله المطلق به نعم قلنا عن تهديد نعم النهي عن البدء امم فكذا لا لا انا جاي اسوي ادوس الفيشه انا اقول كيف انه سيزوجها في اخرى هذه المصلحه الثانيه التصنيف نعم لانه واضح نعم نعم لا معنى نعم نعم تغذيه الاجر يمشي هنا لان من يتيقن انه اتابع على الوجه المطلوب حتى لو سبحت حتى يتيقن انك اتيت على الوجه المطلوب وهذه الملاحظه هي بغينا ان نعرفها اذا رتب الاجر او الثواب على عمل على عمل صالح فالمراد اذا على كماله ان الصلاه دنا ان شيء مك الصلاه ناكل المصلي انت في ساعه الظهر ولا كل مصلي انت في ساعه ان شيء ما من الذي يغمن انك سبحت وحمدت وهلفت على وجهنا على وجه الكمال جمعه اصلى الله عليك طول عندهم و عندهم هاي الاشياء قوم عندهم صبب صبب نعم <تصفيق> انا استدعى نعم نعم سالمين يدون نقصون عليهم يدعون شيخهم اتفاهم هم شيخهم هذا هذا حول الجماعه يدعون فوق بعض ويكون الله والله فدعوا من الفتره استجيبوا ومع ذلك هذا النوع اجاب قال هذا الذكر خفف عنا حمل عنا نعم من الشيء الى مره اقل منه هذا هذا شيء لا يمكن أن يدعى إلى الحق بباطن أبدا فإن فتن الإنسان وانتفع الناش في هذا الغاطن فهذه فتنة أحيانا يأتي الرجل إلى القبر ويدروه لمرض من كلبه وإشفاء هذه ماذا فتن أفعين؟ أفعين؟ خطة الدولشة فأنا جاءنا هذا تحفيق من الموجه انا اعرف ما تقصده نعم لكن ليس اللي لك كانت منكر ويمسؤ ما بينه صحيح يا اخ خالد نعم اني اظن انه اذا اسلم على الله أستمر عليه نعم احسن الراي نعم رفعت نعم انا ما ادري ان يكلف على رجل اذا عدم انصرا وكيف ادري ان هذا الرجل سيتوم ان هذا المنصر او تنتقل الى اعرض من لانه لا هو الناس الذين راى شخصا نعم له يعذبه ففانكر عليه ففسرها امامنا هذا جاء واوى شرب الخمر فانكر عليه فانا قسمه حتى اذا كان يكتب الى المؤمنين هذا الاصل هنا هذا ان يكون من لعامته فما هو الثابت ايش من منت منت منت منت هو هذا الكوني من لعامته من طبعا ما راى من كما لعامته الله هو ثابت في غير المنكر بيد العلم هذا تغيير المنكر بجد لا يكون الا الواثق لا يكون الا الواثق <تصفيق> على على قول الحق ق... ان شاء الله لو جعل الناس غيره منقر لكل واحد لتقاتل الناس في الأسواء لكان بمجرد ما يضغط أنه منقر يضغط هذا الواجه وليس بينا نقر خصوصا في الوقت الحاضر عن... الآن في الوقت الحاضر تجد بعض الناس عنده غيره كل شيء عنده نجم كل شيء عنده منقر كل شيء عنده بدعة يجادلون الآن في العلامات على المثل تشيئة الصوت الآن يقول هذا منكم هذا بقى أنتم مجدعات يمكن بعضهم ما يصلي بالمثل جلساً من العلامات هذه بل حدثني من أجل قضيه أن قوما قالوا هذا الفرب هذا منكم صحيح ويأتوني بالأحجار في الليل كالسنة قالن ذلك ليش هذا مو سحر مش الواحد اذا بغى يش يودى الاستراحه يجيب الكبريت والفتيله والوقود الغاز مع اش لذلك هذا مش ما يلي يسبوا في جبل جنار هذا صح ترى هذا حق يعني مو مو امر منصوب فعلا سطوا على المساجد بعض المساجد وكسروا الباب وكمن راى منكم منكرا فايش هنغيره بيه نعم ممتاز طيب يتواجه هذا الحديث نعم اا الحث على الموعظه اخوانكم المسلمين حتى في غير المثال الذي ذكر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكلما كان اخوك يحوج الى معونتك كانت المعونه افضل وكلما كانت المعونه انفع لاخيك كانت افضل وهنا سؤال هل من هذا النوع ان تعين زميلك في وقت الاختبار على معرفه الاجابه الصحيحه اجي لا كيف لا اليس اليس هذا بمعونه الله معونه الله اليس اليس انت تحب ان تنجح طيب ننجح زميلك نعم يقام هذا منك وخيانه للامانه وانت لو فعلت فقد اعنته على منكره فلا يجوز وقيل لنا ان بعض المشايخ كان يراقب على الطلاب المتحاضين فجان يسالون عنه اجواب كلما ساله واحد اجاب باجابه ثانيه هبل هذا اللي مدير المدرسه وضعه كثير من الطلاب انا مرات كان عندهم الا تنعم من هذا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فستمه قل جم يوم القيامة بلجانه من النار هذا سألوا عن علم أبعلمه يا رجال الله ندور غيرك خلوا واحد ثاني فالمفاهيم مشكلة المفاهيم مشكلة طيب من قائد هذا الحديث الحف على الكلمة الطيبة الحف على الكلمة الطيبة يقول والكلمه الطيبه ولا والله اطيب من كلام الله عز وجل القران كل كلمه في القران هي صدق الكلمه الطيبه تكون طيبه في اسلوبها وفي موضوعها وفي القائها وفي نواح اخره اذا رايت شخصا ما تكلمت معه بكلام طيب السلام عليكم حياكم الله صبحكم الله بالخير نعم هذه كلمه طيب لكن بشرط الا يكون ذلك مملا بمعنى ان تبقى معه مجده وان تقوم مثابه كلام لان اذا اذا كان مملا إن قذب إليه غير طيب لو كان مثلا سلم سلم عليكم كيف حالك عسد طيب وشون العيال وشون حالك بالبيع والشراء وشون حالك بالبيع والشراء وشون كسبت اليوم وقام يعد عليه كلمة طيبة ولا غير طيبة نعم غير طيبة فلكل مقام المقال ان يهن القاعده كل كلمه طيبه فهي فليسرا ومن تواجد على الحديث ان اداره الاذى عن الطريق صد نقيس بالعكس واضح ان الاذى في الطريق جريمه لان استعمال القياس العكسي يفرض علينا جريمه فإذا كان إماطة الأذى عن الطريق خدقه فوضع الأذى عن الطريق جريمة وأذية طيب وإذا كان يعني تبغى على هذه الفائدة إذا كان إماطة الأذى عن الطريق الحسي خدقه فإماطة الأذى عن الطريق المعنوي أبلغ وذلك جبيان البدع والمنكرات وغيرها انكرات كثيرة بالاسماء من الدعاره وسهنا واللواط وشرب الخمر وغيره بيان هذه بيان هذه الاشياء لان يمارسها الناس جوجباب صدقه واعظم امراض الانسان عن طريق الحسي طيب وهل من اماتة الادب ان الطريق المعنوي قدم داعيه الفساد نعم لكنه ليس الينا بل الى الى ولي الامر ثم قال مالك رحمه الله الحديث السابع والعشرون عن نواس بن اسنار رضي الله عنه ابن سنان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس ولو مسلم هم البر البر الذي ذكره الله تعالى في القرآن فقال تعالوا على البر والتقى حسن الخلق حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع عباد الله ان حسن خلق مع الله فانت تلقى احكامه الشرعيه بالرضا والتسليم وان لا يكون في نفسك حرج من منها ولا ضيق بها ذرعا اننا كريستيان اهل المساله بالصلاه بالذكاء وغيرها تقابل هذا بالصدر المنشرح ايضا حسن الخلق مع الله في احكام القدريه الانسان ليس دائما مسرورا ياتينا يحزن في ماله في اهله في نفسه في مجتمعه والذي قدر ذلك والله عز وجل ستكون حسن الخلق الخلق مع الله وتقوم وتقوم بما امر به بذلك سنجد عاما ميت ان حسن خلق مع الناس فقد سبق انه بذل الجد كبذل الاداء الصبر على الاداء تناقص المشكوف هذا حسن الخلق مع الناس هذا هو البر والمراد به البر المطلق وهناك بر خاص كبر الوالدين مثلا هذا بر خاص وهو الاحسان الينا في المال والبدن والجاه وسائر الاحسان طيب هل يذكر بر الوالدين في قول حسن خلق فالجواب نعم يذكر لان بر الوالدين بلا شك انه خلق حسن محمود كل أحد من يحمده يحمده فاعله علي الإثم الذي هو ضد البرد لأن الله قال تعاون على البرد والتقوى ولا تعاون على الإثم ولا جوان فما هو الإثم الإثم ما حاك في نفسك حاك أي سربت وصرت منه في قلق وكرهت أن يطلع عليه الناس لانه محل ذم ذم من وعيد فتجدك مترددا في وتوا تكره ان يرى الناس عليك وهذه الجمله ان ما هي لمن كان قلبه صافيا لمن كان قلبه سليما فهذا هو الذي يا قوم فيناختي ما كان اسمها ويذكر ان طلع عليه هنا اما المتمردون الخارجون عن طاعه الله الذين قست قلوبهم فهؤلاء لا يبالون بل ربما يترجحون بين فعل المنكر والاذل فالكلام هنا ليس كراما ليس عامل لكل احد بل هو خاص لمن لمن كان قلبه سليما طاهرا نقيا فانه اذا هم باثم وان لم يعلم إن انه اثم من قبل الشرع تجده ايش مترددا يكره ان يطلع الناس عليه وهذا ضابط ويسقط عليه يضبط علانه على على المؤمن او علام على الاسم في قلب المؤمن طيب في هذا الحديث فوائد منها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم روعي اجوامع الكلم يتكلم بالكلام اليسير وهو يحمل معاني كثيره لقوله الجرم في سن خلق كلمه جامع مالا ومنها ألحفت على حصن خلق وأنك متى أحسنت خلقك فإنك في بر فإن قال قائل وهل يناف الغضب لله عز وجل هل يناف الغضب يعني لو غضبت على الإنسان وشددت عليه ولم تحسن الخلق معه فين ذلك يا يونات يحسن فعل بل هذا من حسن الخلق لان مقصوده به التربيه والتوجيه فهو من حسن الخلق ولهذا كان كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ينتقم لنفسه لكن ان تنتهك اسم حال الله عز وجل كان اشد الناس فيها طيب من فاجة هذا الحديث أن المؤمن الذي قلبه صافي سليم يحوق في نفسه الإثم وإن لم يعلم أنه إثم بل يتردد فيه لقوله الإثم ما حات في نفسه وهو يخاطب أنه وسلم سمعان وأمثاله طيب فما موقف الإنسان إذا حاك في نفسه شيء هل هو عثم أو غير الثاني؟ موقفه أن يدعى أن يدعى هذا حتى يتبين <تصفيق> لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعم يريد إلى ما لا يريد ولا تتجاسر فتقع في الشبهات ومن وقع في الشبهات لقد وقع في الحرام كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد هذا الحديث ان الرجل المؤمن يحرى ان يطلع الناس على اثامه يقول وكرهت ان يطلع عليه الناس اما الرجل الكاذب المتمرد فلا يحرى ان يطلع الناس على اثامه لذلك الناس من يفتقر ويفاقر بالمعصيه كان يؤتي من الفسقه يذهبون الى بلاد كلها حضور وحمور ثم يعتي مفتخرا فيتحدث انه فجر كمرا انه شرب كم كاسا من الخمر فتكون السيئه عنده حسن ويكون مستهترا بأحلام الله عز وجل ومثل هذه استثاق فإن تابعوا إلا قتل لأن هذا من أعلم السفرية في دين الله تأتي تتبجح بما وصفه الله بأنه فاحشة كالزنة تأتي تتبجح بشرب ما اللعن النبي صلى الله عليه وسلم ومشأ شاربهم. أين الدين أين الإيمان وإذا عمله مثل هذا بما يستحق ارتدع كثير من الناس عن مثل هذه العمور نعم أسئلة يلا عبد الله صلى الله عليه وسلم اللي عندك ولا ارفع اترك نعم طبعا الناس تقول لك الترفيه 128 نعم ليش نعم يعني انا اقول اساسا لا لا تصل لا لا انا نقول في الان ما أقول لا تصنّت لكن لو سمع بدون تصنّت كن تصنّت ولا تنصّت هل أنا أقول أصنّت فلان لفلان أو أنصّت فلان لفلان إذن تنصّت وهذا من اللحنة الشائعة تصنّت والصوار تنصّت طيب ما أقول هذا لكن إنسان سمع نعم يعني مش دام هو يستفيد ويفيد نعم ايش؟ نعم لان هذا المؤلف الفاخر يعتقد حل ما اجمع الناس على التحليل نعم اعزائك نعم أنا إيش أنا إيش أنا إيش أنا إيش أنا إيش أنا إيش هذا الحديث لقد كرت غير الإنفاء لأن هذا قال فلغيره بيدك فإذا كان لك السلطة أن تغير بيدك وعلمت أن في هذا المكان منقر فغيره نعم صاريب كشف الأهم فعظه أن المجاهرة بالجعشة إلى المجاهرة تعتبرها مجاهية ضيئة ليش؟ سينا لا لا المجاهرة بمعنى غير المفاخرة لان المفاخر فرق بينها معتبره غنيمة اما المجاهرة فحديث رجل لا يبالي ان ان يسر الله جهرًا او سرًا نعم عرفت نعم وشرفاني من مناهج الوجود نعم ما نقول نحن يا اخي نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل اسلام من نفسه تقبل يوم تلقى من الشمس انتهى وختم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسانه الى يوم الدين اما بعد فقد شكن افاق حياتنا الكلام على قوله وفي كل موفي كل خطوه ويجوز خطوه تمشي تمشيها الى الثلاث خطوات سواء بعيده المسافه ام قله ان تقف كل خطوه واذا كان قد تطهر لبيته وخرج الى الصلاه لا لا يخرجه الا الصلاه لم يخطو خطوه إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة لا يستحق شيئا رفع رفع الدرجة وحط الخطية وقد استحب بعض العلماء رحمهم الله ان يدني الانسان فتوائه اذا ذهب الى الموت ولكن هذا في استحباب في غير موضع ولا دليل عليه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما اخبر ان بكل خطوه يخطوها الى الى الصلاه صدقه لم يقل فليجني احدكم خطواته ولو كان هذا امرا مقصودا مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكن لا بعد خطقه حتى ولا يفيها قصد يمشي على عادته وهذا نظير قول بعض يستحب لمن دخل المسجد ان ينوي الاعتكاف مده نفسه فيه ليحصل له انفراد الصلاه والاعتكاف مثال ذلك قد حضر الانسان الى مسجد الجامع في الساعه 1 يوم جمعه قائما بغي ان ينوي الاعتكاف مده نفسه فيه ليحصل له ثواب الاعتكاف وتواب انتظار الصلاة وهذا في غير محل ولا صحة له لأنه لو كان هذا أمرا محبوبا إلى الله ومشروعا في الإسلام لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد تكلم على تواب من راح في الساعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ولم يقل للناس ثلو الاعتكاف مجتهد ليسكم في المسجد فهذا مما استحسنه بعض العلماء لكن لا يعني لا تفطن ان استحباب شيء يتقرب به الانسان لله جل جلاله بدون اصل يعتبر بدعه لا صحه له ثم ان الاعتكاف المشروع الذي يطالب من الانسان ويقال اعتكف هو الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان فقط لا يقال الانسان اعتكف في اي وقت الا في هذه العشر والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعتكى في العشر الاول من رمضان يريد يتحرى لا ثقل ثم اعتكى العشر الاوسط ثم قيل له انك لاش الا اخر فاعتكى العشر الاخر ولم يعد الى تكاف العشر الاول ولا الاوسط في العام القادم مع انه قد فعله وكان صلى الله عليه وسلم اذا فعل شيئا اثبته فدل هذا على ان الاعتكاف دين مشروع في كرمه في غير العشر الاواخر من رمضان ثم ان سبب الاعتكاف هو تحري ليله القدر ومتى تكون ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان العبادات محدده شرعا ولا أظن الإخوان أدركوا أن العبادة لا تكون موافقة موافقة للشريعه لا تكون عباده الا اذا وافقت الشريعه في سته امور ما سيتوها نحفظونها هي محفوظه والحمد لله هو جلب الاسئله نون دي لا ادب ما هو الجر البر العام والخاص احمد البر العام كيف يوصل الخلق نعم من من الله ومع عباده الله البر الخاص عبد الله كبير الوالدين هذا خاص وهو داخل وقف في وقفه حسن الخلق لكنه يسطع عليه لاهميته يقال البر والتقوى هل هما بمعنى واحد غانم نجب يقال الفن والتقوى في القران تعاون على البر والتقوى الى ذلك را جميعا صار لكل منهما معنى الى ذلك را جميعا صار لكل منهما معنى واذا اخل احدهما دخل طيب اذا ذكر جميعا ثم المراد بالبر المراد بالبر يعني الخير وبالتقوى اثناب الشر هذا اذا ذكر جميع طيب قول ان اسم ما حافتنا بنفسك وكرهت ان ان يطلع عليه الناس هل هذا عام لكل احد فان لا هذا خاص بمن كان قلبه سليما صافيا محب للخلق وان القلب سلاق فانه لا يهم بهذا الامر بل لا يحوك في صدره الا البحث يتردد في فعله يقول اسال او لا اسال احشى ان زملائي يقولون هذا صار مطوع وما اشبه ذلك لكن صاحب القلب الصافي هو الذي اذا هم او حدثته نفسه بجال الاسم حاكه في صدر لم يطمئن اليش ولم يرتاح له ثم قال المؤلف نعم وع وعن وابشر بن معبد رضي الله عنه قال متى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال جئت تسال عن الذكر قلت نعم قال جئت تسال عن الذكر هذه جملة خبرية في ظاهرها ولكنها استفهامية في معناها فمعنى جئت تسأل عن البر يعني أجئت تسأل عن البر أجئت تسأل عن البر والجملة الخبرية تأتي بمعنى الاستفهام كثيرا قال الله عز وجل أن لهم آلهة من الأرض هم يشيرون جملة هم ينشرون جملة استفامية حذبت منها همزة الاستفام والتقذير أم هم ينشرون حتى أتخذهم آلهة ولهذا ينبغي للقال أن لا وصل قوله هم ينشرون لقوله أم لهم آلهة من الأرض بل يقول أم لهم آلهة من الأرض هم ينشرون حتى هي تجيم المعنى لانك لو وصلت لغم السامع انها صفه لاله طيب تيئس تسال عن الجل فان قال قائل كيف وقع في قلب النبي صلى الله عليه واله وسلم ان هذا الرجل جالس يسال عن الجل فالجواب قضايا الاعيان لا يسال عنها هذه قضيه عين يحتمل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بلغه ان وادسه يسال عن البغ فلما عطف اليه قال له شئت تسال عن البغ ويحتمل ان هذا من فراسه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالمهم ان قضايا العيان يسعب جدا ان ندرك لسانها واسبابها مال شيخ يسأل عن البغ قلتنا قال استفت قلبك استفت بما نسأل والاستفتاء قلب الإفتاء وهو بما عند الخضر يعني الإفتاء لأن الإفتاء إخبار من حكم شغل فقول استفت قلبك يعني اسأل قلبك فأحاله النبي صلى الله عليه وسلم على قلبه البر نعم الجر ومطمئنك اليه النفس وطمئن الى قلبه اللهم صل وسلم على رسول الله اطمئن يعني استقر ومنه الحديث ارتح حتى تطمئن راسك حيث تستقر فنستقر اليه القلب ورضي به وانشرح به وطمئنت اليه النفس ايضا لا تحدد نفسك ب بالخروج عن هذا هو البر ولكن لمن هنا هنا قلب سليم ونيه صادقه اما من لاثبت ذلك فقلبه راقم الى البر ولا اطمئن الى نفسه ولهذا تجده اذا شرع في البر يضيق ذرعا ويشرع هربا حتى كانه مطروق لكن المؤمن يطمئن قلبه ويطمئن نفسه الى الذكر والاسلم ما حات في نفسه وتردد في صدره ما حات في النفس يعني تردد فيها وتردد في صدره يعني في القلب لانه قال بمعنى يقلب مان في يطمئن في نفسه وَإِنْ أَفْتَاكَ الْنَاسُ وَأَفْتَوْتُ يعني أنك إذا استبتلت قلبك ورأيت نفسك لم تطمئن فلا تفعل حتى وإن أفتاك الناس لو قالوا هذا حلال وأنت لم تطمئن إليه لا تفعل حتى ترتاح هو قوله وإن أفتاك وأفتوك هذا من باب التوكيد يعني حتى لو أفتاك وأفتاك وأفتاك, وأفتاك لا ترجع إلى التوهم ما دام قلبه فلم يطمئن ولم يستقر فلا تسر بالفتوى قال حديث حسن رويناه أو روي رويناه في مسنبي الامامي احمد بن حنبل والدارمي باسناد الحسن في هذا الحديث وارد هل ابو الحنفيه اجهل نعم في هذا الحديث وارد منها فسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث يتقدم السائل كما في نفس السائل لا يستريح ويطمئن لقوله جئت تسالوا عن الجد ومنها جواز ولكن هذا ليس حكم شرعيا جواز حذف همزه الابتداء اذا دل عليه الدليل لكن هذا ليس حكم شرعيا انما هو حكم لغوي ومنها ان نعم جواب لاثبات ما سئل عنه جواب لاثبات ما سئل عنه فقل ورس نعم اي جاءت اسئله لهذا لو اجاب الانسان بها من ساله عن شيء فمعناه استاذ فمعناها اثبات ذلك الشيء لو قيل لشخص القفك بيتك على الفقراء قال نعم ماذا يكون تكون نقم على الفقراء لو قيل للرجل هل طلقت من امراهك قال نعم يعني يا يتطلق ستطلق لو قيل للرجل ابيع دارك على فلان قال نعم يتن من بيس اذا وافق, وافق الذي اقر له واهل المجر ومن سواء اجاز الحديث جواز رجوع للقلب والنفس لكن بشرط ان يكون هذا الذي رجع الى قلب ونفسه ممن استقام دينه ان الله عز وجل يؤيد من علم الله منه الصدق النيه ومنها ان الصوفيه واسباهم استدلوا بهذا الحديث على ان الذوق دليل مشريع يرجع اليه لانه قال صدق قلبك فما وفق عليه القلب فهو بر فيو قال هذا لا يمكن لأن الله تعالى أنكر على من شرعه دينا لم يعدم به الله ولا يمكن أن يكون من أنكره الله حقا أبدا ثم أن الخطاب الآن لغدو الصحابي حريص على تطبيق الشريعة فمنثل هذا يؤيده الله عز وجل ويهدي قلبه حتى لا يطمئن إلا إلى أمن محبوب من الله عز وجل والوقان في, في ما حاك في النفس وترجل في صدق ما قيله في الحديث الأول ومن فائد هذا الحديث أن لا يضطر الإنسان بإفكاء الناس لا سيما اذا وجد في نفسه حشك فان كثيرا من الناس استفى عالما او طالب علم لا يفقه ثم يتردد يشك فهل لهذا الذي تردد وشك ان يسال عالما اخر اجوب نعم بل يجب عليه ان يسال عالما اخر اذا تردد في جواب السائل ومنها ان المدار في الشريعه على الادله لا على ما اشتهر بين الناس لان الناس قد اشتهر عندهم شيء والاقتون به وهو وليس حق المدار الى الادله الشرعيه كما قال المعلم رحمه الله ان ابي جيف ارباض نعم الارباض بن ساليه رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه واجت منها خنوق ودبث منها العيون وعظنا الوعظ التذكير بما يلين قلب هذا هو التذكير دينا يلين القلب سواء كانت الموعظه ترغيبا او ترهيبا وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتخول اصحابه في موعظه احيانا وقيل واجلت منه الخلو يعني خفر كما قال تعالى الذين الى ذكر الله وجلت قلوبهم ودرفت منها الهموم اي درفت الدموع وهو كنايه عن البكاء فقلنا يا رسول الله كانها موعظه موجع فوسن كانها اي هذه الموعظه موعظه موجع وذلك لتاثيرها لجديرها في في القائها وفي موضوعها وفي هيئه الواعظ لان كل هذا مؤثره حتى اننا في العقد دي اصلا الان تسمع الصوتين فيلين قلبك ويخاف وتبكي فاذا سمعته صوت فإذا سمعته مسجلا لم تتأثر فتاثير المواعظ له اسباب منها الموضوع ومنها حال الواعظ ومنها الانفعال طيب يقول فاوثنا قال وصيكم بتقوى الله عز وجل وصيكم بتقوى الله وهذه الوصيه مأخوذة من قول الله تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تقوا الله فتقوا الله راس كل شيء وما معنى التقوى طاعه الله بامتثال امره واجتناب نهيه على علم وبصيره ولهذا قال بعض من في تفسيرها ان تعبد الله على نور من الله تخشعه لقد ان فرق ثواب الله ان تعبد الله على نور من الله ترى جؤا اخاب الله وان تترك ما حرم الله على امر من الله تخشى عقاب الله وقال بعضهم خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقاء واعمل كناش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيره ان جبالا من الحصى أرسلكم بالتقوى الله والسمع والطاعة السمع والطاعة يعني لولاة الأمر بدليل قوله وإن تأمر عليك السمع والطاعة أن تسمع إذا تكلم وأن تتعريد أمر وسائلت إن شاء الله في بيان فوائد حكم هذه الجملة العظيمة لكن انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر بعد ذكر التقوى مع أن السنع وطاعه من تقوى الله لأهميتها ولعظم التمرد عليها والسنع وطاعه يعنيه من لملاك الأمور وإن تأمر عليكم عبد وإن تأمر عليكم عبد يتعمر عشر اميرا عبد يعني مملوكا فانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا اللهم صل وسلم عليه من يعيش منكم يعني يعني في طوله بالحياه فسيرى والسين هنا للتحقيق سيرى اختلافا كثيرا في ايش في العقيده في العمل في المنهج كثير اختلافا كثير وهذا هو الذي حصل الصحابة الذين عاشوا طويلا وجدوا من الاستلاف والفتن والشرور ما لم يكن لهم في الحسبان فجاء اختلافا كثيرا ثم أرشدهم صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إلى ما يلز يلزمونه عند هذا الاختلاف فعليكم أي الزم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الزموا سنة والمراض بالسنة هنا الطريقة التي عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تبتدعوا في دين الأمل سمنها ولا تخرجوا عن شرعتك لا تخرجوا عن شريعتي ولا تتجهوا في دينه ما ليس به وكذلك سنه الخلفاء الراشدين الخلفاء الذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في امتي وعلى راسهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه فان ابا بكر الصديق هو الخليفه الخليفه الاول لهذه الامه نفس النبي صلى الله عليه وسلم على خلافاتهم نفسا يقرب من اليقين وعامله بامور تشير الى انه خليفه بعدهم مشان بذلك كانتهم را في حاجه الله وعدها وعدا قالت يا رسول الله إن لم أجدك قال ائتي أبا بك ائتي أبا بك وقال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بك وأمر أن تسد جميع الأبواب المشرعة على المسجد إلا باب أبدا بك وجعله خليفته ابن في الصلاه بالمسلمين حينئذ وهذه انامه الصغرى يشير بذلك الى انه يتولى الامامه الكبرى وجعله اميرا على الحق الحجيج في السنه التاسعه خلفا عنه فهو الخليفه الخليفه بالنص الذي يقلب من, من اليقين ثم الخليفة من بعده من؟ عمر لأن أولى الناس بالخلافة بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه فإنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وكان كثيرا ما يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت وأنا أبو بكر وعمر فرأى أبو بكر رضي الله عنه أن حق الناس بالخلافة عمر خلافة عمر ثابتة شرعاً أو لم تثبت ثابتة لأنها وقعت من خليفة فهي ثابتة شرعاً لا إشكلة فيها ثم صارت خلافة عثمان من مشورة معروفة تتبه عمر رضي الله عنه ثم صارت بعد ذلك لآله لا هؤلاء هم الخلفاء الراشدون لا اشكالهن وهل يدخل في هذا من خلف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في امته عباده ودعوه و جمشيه او قال وخاصا في الاربعه الخلفاء الاظهر الاول ولذلك عبد كثير من السلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله ادوه من الخلفاء وقال المهديين صفه مؤكده اي ما سبق لانه يلزم من فونه الراشدين ان يكون مهديين اذ لا يمكن رشد الا بالهدايه وعليه فالصفه هنا ليست الصفه احتياج ولكنها صفه توكيد وبيان عله يعني انهم رشدوا لانهم مهديون عبد عليها بالنواشر عبد عليها اي على سنه وسنه الخلفاء بالنواشذ وهي اقصى ادراسي ومن المعلوم ان السنه ليست جسما يؤكل لكن هذا كنايه عن شده التمسك بها ان اللسان يتمسك بهذه السنه حتى يعض عليها باقصى ادراسه اجنانه قال واياكم لما حفظ على التمسك السنة حذر من البدعة وإياكم ومحدثات الأمور يعني اجتنبوها والمراجب الأمور هنا الشؤون والمراجب الشؤون شؤون الدين للمحدثات في أمور الدنيا المحدثات في أمور الدنيا منها ما هو نافع فهو خير ومنها ما هو ضار فهو شر لكن المحدثات في أمور الدين كلها شر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان كل بدعه فان كل, كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار هذه ما قلت سنجكم موجودين انا احضر هذا الحديث فان كل محدثه بدعه لنا بدعه وانشئت من جديد وكل بدعه ضلال كل بدعه يعني في ايش في دين الله فهي ضلاله قال المؤلف رحمه الله تعالى رواه ابو داود واشيريني وقال حديث الحسن صحيح حديث الحسن صحيح قد يكون القائل كي سيجمع بينهما والصحيح غير الحسن أجاب العلماء عن هذا لأنه لان كان طريق الحديث واحدا فالمخرج له قد شك هل الطريق يصل الى درجه الصحه ام ودونها في مرتبه الحسن وعلى هذا فيكون على تقديري او يعني حسم ايش او صحيح وهذا للترب واما اذا كان جاء من طريقين فيحمل على ان احدهما صحيح والثاني حسن ويكون على تقرير الواق ايه صحيح وحسن صحيح من طريق وحسن من طريق وعليه فنقول ايما اقوى ان يقول هذا حديث صحيح او هذا حدث حسن صحيح لا في التخصيص ان كان قال حديثا حسنا صحيح يتردد فقوله صحيح اقوى وان كان قال حديثا حسن صحيح لشياع طريقين فحديث صحيح اقوى نعود الى فوائد هذا الحديث منها مشروعيه المواريث ولكن ينبغي ان تكون في محل وان لا يكشر فيمل لان الناس اذا ملوا ملوا الواعظ والموعظ وثق اثر ثمنهم عن الخضوع ولهذا كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يتخور اصحابه في موعظه وكان بعض الصحابه يائض اصحابهم كل يوم خميس يعني بالاسبوع الماضي ولكن ها انه ينبغي للواعظ ان تكون موعظته مؤثره باختيار الصفات الجذله المثيره وهذا على حسب الموضوع ان كان يريد ان يعيذ الناس لمشاركه في جهاد او نحوه فالخطبه تكون مش حماسيه امكان لعمل الاخره فان الخطب فان موعظه تكون مرققه للقول وان تواجه هذا الحديث ان ان المخاطب بالموعظه اذا كانت بليغه فسوف يتأثر لقولها الاخر ارفع يدك هنا لقويه بجنبه قول ارفع يدك يلا تكلم. تكلم تكلم عصم لا انت عارف ما عارف ما عرفت ما عرفت خلي هذا لقويه واجهت مها قروف ودرفت منها العمى طيب و ورينا ان ان القلب اذا خاف بكت العين واذا كان قاسيا ان شاء الله يعيننا واياكم يقسى القلب لم تدمع عين يا سليم اقرا لنا الناس روح واحد يطلعنا على على حالها على حال الناس من اول شيء سامحنا الله يا يعني اذا صار الوضع بكل شيء مش كيف يعني حتى بعض بعض الشيء الكل انه اثبات والله اربعه مستقر راك اكيد شيء قطع السماء الذي عادي وش السبه القسوه نقول وقسوه المقلوب بارك الله فيك وانغماقها في طلب الدنيا كان الاول الناس متفرغين في الاول وقلوبهم متعلقه بالله عز وجل فيقرم المر البكر حتى انهم اذا خرجوا لثلاثه السجقه عرفناهم تسمع الشهيق وهو يمشي في السوق قبل ان يدخل الصلاه الان كما ترى ان تجاوب تسليم احس بقش في قلبي يا اخي ما ادري العلم تعلم اكثر من عندهم انا ولا ولا ذات اكثر من هذا انها انو الارزاق هذه هي البلاء ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم والله ان الفقر اخشى عليكم وانما اخشى ان تفتع عليكم الدنيا فكنت فتنافسوها كما تنافسنا قبلكم من قبلكم فتهلككم ايضا كذا تمام نعم باب طول اليومين نرى مجموعه من الناس يظنون لهم نيرا او يظنونه رئيس الجماعه الداغيرتي فما حكم المساله ماشي ما حكم اتخاذ هذا الشق و ساكن ساكن في الحديث نعم وليد قول النبي الشيخ وانت كما حكيت في السقه وكره ينتقل عليه الناس ان نقول جمله ثانيه شي يكون الشرط الثاني لاتفاقي ولكن <تكلم> يعني هل لازم من اجتماع الوصفين لا هل بان الوقت لانه من جمله ما يدعن الانسان يتردد الامر انه يكره ان يطلع عليه الناس جمعه السلام عليكم ما غير تشيل ده هو ده دوره هلا تردد في يعني جلسه تردد نعم لا لكن احيانا الانسان إن يكون في نفس الشلل وتردد في هوي من جهه الحل لكن من جهه انه يخشى ام أن نسبب الحل غير غير تام التطول مقارنه المقاربه بين تركنا بين باب من الحلال فضل من الوقوع في الحرام اجرى ان نبينا صلى الله عليه وسلم قال 70 نعم ده خالف بل الإنسان لم تنع من الطيبات تعبد لله بدون سبب شرعي فهو مذموم يا أيها رسوله كلما الطيبات نعم صلى الله عليه وسلم هل يشرف لها أذنية أم مجرد فعل الزاهم لأحيث بمجرد الفعل تموت الأذى عن الطريق صلى الله عليه وسلم وإن لم تحتل النية لكن اذا كان بنية فهو افضل لا شك نعم هذا الموضوع هل يعتقد ان هذا الاختيار مرجح من الموازين هذه التعارض مين نعم يتوارى تماما تميل القلب الى احد الاقوال عند تعارض الادله يعتبر المرجح ولهذا تجد الانسان ياتي الشيء مستريح غير قلق نعم راننا اطمئن يا عم ياروا ولا انصر انو خاطرته في هذا الموضوع ناو خلاص يي هل جه بلغه المعروف وانعن حتى وان كنت أعلم. لا تعرف ولكن مر بالمعروف ونهى عن المنكر وابدا بنفسه وهذا نظير من يقول انا لا احفظ القران افشى من الاثم في نسيانه كلها ان جهل النشاط والشيطان لهم قلع له, له طرق وله ابواب يخذر به الانسان عن العمل الصالح نعم هل ممكن اطبخ في داخل المطعم شكرا لي تكوني نختار يعني يكون ايش مش ضروري نقول ارضي انا كون ايش مشي على الارض ماشي على الارض ايه يعني ولا اللي يمشي على دين ماشي ماشي خالص ها السياره خطوها خطوة السياره هو دوار عنف إذا دعكف هذا هذا نعم مش مش حركه روحه حركه رباعي للعدالي سألتظرمراجع من الجانبين الطرفين بحجه ان هذا لا يضوي تدريب قلبي اي لا, لا, لا. هذا غلط هذا غلط هذا العظيم لكن المعنى القلبي لا يخالف الشريعه معنى فساد القلب كقول بعضهم انه يطمئن الى اذغم عني في الصراحه سارخي عليه هائم من الشيطان احذر احذر احذر ان تطمعن الى شيء يخالف الشريعه فان هذا يدل على فساد قلبك طيب نعم جلبان فواكه ونسال الله ان يوفق للصدق مفاجئ هذا الحديث انه جاء في العاده ان موعظه الموجه يقوم بليغه مؤثره يان المدى لن يبقى عند قومه حتى يفر عليهم المو... الموعظه فياتي بموعظه مؤثره ويردبرها بعد ذلك بقولهم كانها موعظه موجه ومنها قال ابن احساني من العالم ان يوصي بقوله تقوله رضي الله عنه فاوصينا ولكن هل هذا يكون بدون سبب أو إذا وجد سبب لذلك الظاهر الثاني بمعنى أنه ليس كلما قابلت أحدا تقول أوصني فإن هذا مخالف لهج الصحابة فيما ظهر لكن إذا وجد سبب إنسان تكلم وعب أبين تقول أوصني وأما بلو سبب فلا ومن ذلك السفر إذا أراد إنسان يسافر وقال للعالم مثلا أوصني هذا مشروع ومن فوائد هذا الحديث أن أهم ما يوصى فيه العبد تقوى الله عز وجل يقول أصيكم بتقوى الله ومن فوائد هذا الحديث فضيلة التقوى حيث كانت أهم وأولى وأول ما يوصى فيه العبد ومن فوائد هذا الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور وهذا واجب أعني السمع والطاعة لهم واجب بالكتاب والسمع قال الله تعالى وأطيع الله إنعم يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع رسول وأولي الأمر منكم جعلت طاعه ولي الامر بالمرتبه الثالثه ولكنهم لم ياتي بالفعل أطيعه اطيع بل قالت والله اطيع الرسول وولي الامر لان طاعه ولكن امور تابعه لطاعه الله ورسوله ولهذا لو امر ولا امور بما يشاء الله فلا سمع ولا طاعه وله رح حديث وجوب السمع والطاعه لولي الامر وان كان يعص الله اذا لم يأمر كما يما في الله فاطيعه ولو كان يعص الله يعني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك وضرب الض وضرب الظهر واخذ المال بلا بلا سبب من شرعي معصيه لا شرع هلاك الانسان لولي الامر انا لا اطيعك حتى تطيع ربك كلام حق بل يجب ان يطيعه وان لم يتبع ان لو امر بالناصيه فلا سمع ولا طاعه لان رب ولي الامر ورب الرعيه واحد الزوجاد كله يجب ان يخضع له فإذا أمرنا في طاعة الأجانسة لا كلنا لا سمع ولا طاعة ومنها ثبوت إمرت العبد لقوله وإن تأمر عليكم عبد طيب ولكن هل يلزم طاعة الأمير في كل شيء أو فيما يتعلق بحكمه الجواب الثاني ان فينا تعلق بالحكم ورعاية الناس وان لو قال لك الامير مثلا لا تاكل في اليوم لوجبتي او ما اشغلت لن يجب عليك ان توافق الا انه يحرم عليك ان تنابذ لمانع ان تعصيه جهارا لان هذا يفسد الناس عليه ومن فائد هذا الحديث وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان وإن تأمر عليكم ومعلوم أن الأمة الإسلامية من قديم الزمان فيه خليفة وفي السلطان وفيه أمرا للبلدان وإذا وجبت طاعة الأمير فطاعة السلطان من باب أولى وهو سؤال يكثر اذا امر الناس عليهم واحده في السفر فهل تلزم طاعته فهل تلزمهم طاعته فالجواب نعم تلزم طاعته واذا لم نقل بذلك لنكن هناك فائده من من تاميره لكن طاعته فيما يتعلق بالسفر يوم السفر لا في كل شيء الا ان الشيء لا لا لا يتعلق بايه بنور السفر لا تجوز منافدته فيه مثال لو قال امير السفر اليوم كل واحد منكم يلبس ثوبيت لان ستكون سيكون الجو باردا فهنا لا تجوز المناقشه لكن لا تجوز مناقشته بمعنى لا يجوز لاحد ان يقول لن البس ثوبيت لأن مجرد منابذة أولاك الأمور تعتبر ما أصير ومن فائد هذا الحديث ظهور آية من آيات من النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم في قوله فإنه من يعشغيكم فسار اختلاف كثيرا فقد وقع الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن قيل وهل يمكن أن نطبق هذه الجملة في كل زمان بمعنى أن نقول من يعش منكم فسأل اختلاف كثيرا لا نستطيع ان نطبقها في كل زمان لكن الواقع أن من طال عمره رأى اختلافا كثيرا كانوا تدبر في دينهم كان الناس في ما سبق امه واحده حزب واحد لا زونع تشقق ولا تفرق ثم اختلف في بلادنا هذه كان الناس منقادين لامراء منقادين لعلماء حتى ان الرجل ياتي مع خصمه الى القاضي وهو يرى ان حق له فيحكم القاضي عليه ثم يذهب مطمئنا قل مستريحا واذا قال له يا فلان كيف غلبك خصم قال الشرع يخرج الشرع يخرج الان الامر بالعكس تجد الخصم الى حكم عليه وهو وشك الحق ذهب يواصل وارفعوها للتنفيذ وارفعوها للمجلس اضاعنا على نعم وان كان يرى ان الحق عليه وليس له لكن يريد ان يغرض بصاحبه بالاختلاف الامر وقع احسن مثلا افكارنا لا تفكر تفصيلا منهم من فكره إلحاد ومنهم من فكره دون ذلك ومنهم من فكره سيء في الأخلاق ومنهم دون ذلك لكن والحمد لله في بلادنا ما زلنا, ما زلنا على خط واحد أقول مرة ثانية هل نتبدق هذا الحديث على كل زمن فجواب لا لا يمكن أن نطبقه على كل زمن لأنه ربما يكون الزمن الثاني خيرا من الزمن الأول ومن فائد هذا الحديث وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم عند الاختلاف يقولي فعليكم بسنة والتمسك بها واجب في كل حال لكن يتأكد ان ذا وجود اختلاف ومن فوائد هذا الحديث انه يجب على الانسان ان يتعلم سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم وله ذلك انه لا يمكن لزومها الا بعد بعد علم وان لم لم الا وان فلنت ومنها ان من الخلفاء سنه متبعه متبعه بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا فما سنهم الخلفاء الراشدون اعتبره سنه للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في اقراره اياه وواضح انه اقر انه اوصى باتباع سنه الخلفاء الراشدين وبهذا نعرف شفاؤلاءك القوم الذين يدعون انهم متبعون للسنه وهم كذلون لها حيث قالوا ان الاداء يعني امثله كثيره لكن ناخذ مثال واحد قالوا ان الاذان الاول يوم الجمعه بدعه لانه ليس من عروق اعز النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان ما هم من سنه عثيمين فيقال لهم وسنة عثمان هل يهدر أو أخذ بها ما لم تخالف سنة الرسول هذا الجواب الثاني لا شكل وعثمان رضي الله عنه لم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في إحداث الأمان الأول لأن السبب الذي من أجله إحداثه عثمان ليس موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينه صغيره متقاربه لا تحتاج الى اذان اول في عهد عثمان اتسعت المدينه وكثر الناس وصار منهم شيء من التهم تحتاج الى اذان اخر قبل الاذان الذي على الذي عند مجيء النما وهذا الذي فعله عثمان حق وسن بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم ان له افضل من سنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو انه في رمضان كان يؤذن بلال واقوىهم مكتوب بلال يؤذن قبل الفجر وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان اذانه لا لصلاه الفجر ولكن للمتضنئين ويرجع القائم ليسحون عثمان رضي الله عنه ذات الثالث من اجل ان يقبل الناس البعيدون الى المسجد وياتي احمد فهو اذا سنه من وجهين من جهه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر ب ب جواز ب... ب... سنه الخلفاء وراى عثمان خير رايها من جهه اخرى ان له اصلا في سنه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم نعم يا دعاء لش من الهم ان اناج و وان لكل القريبين اخرج ولان لو قلنا في هذا رقم حول المسجد فراء ثم في حاضرة عام كل ما بعد البيت عن المسجد هل حضور الساكن الا ان شاء الله Paracatul 8, is this correct or not? Paracatul 9